بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى والاه أما بعد بعد السادس والثلاثين من دروس شرح ومع ومعباد فرش حروف سورة النساء قال الناظر رحمه الله تعالى وقو فيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحامة بالخفض ملا وقصر قياما عما يصلون ضم كم صفا نافع بالرفع واحده جلى ويوصى بفتح الصال صحه مالنا ووافق حفص في الأخير مجملا وفي ام مع في امها فلامه اذن الوصل ضم الهمز بالكسر شمللة وفي امهات النح والنور والزمر مع النجم شاف وكسر الميم فيصلى ويدخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي هذان كدمحل وكوفيون تساءلون مخففا أي قرأ الكوفيون الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي السين في قوله تعالى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ تَسَاءَلُونَ بِهِ عَلَى حَذْفِ إِحْلَةِ التَّاءِ <تصفيق> الْأَصْلُ الْكَلِمَةُ تَتَسَاءَلُونَ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْجِيرِ السِّينِ تَسَاءَلُونَ عَلَى إِذْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي السِّينِ وَحَمْزَةُ وَالْأَرْحَامَ بِالْخَضْرِ جَمَلَةٌ أي قرأ حمزة بخض الميم في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا عطفا على الجار والمجروف تساءلون به وقرا الباقون بنصب الميم والارحام عطفا على واتقوا الله قال وقصروا قياما عما يصلون ضم كم صفا اي قرأ نافع بن عامر المرموز لهما بكلمه عمه بالقصر اي بحذف الالف في ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فيقرا نافع بن عامر قيمه بحذف الالف التي بعد الياء فتكون قراءتهما قيمه التي جعل الله لكم قيمه وقرا الباقون بألف تمد مقدار حركتين قيامه يصلون ضم كم صفا أي قرأ ابن عامر شعبة بضم الياء في قوله تعالى وسيصلون سعيرا هكذا يقرأ ابن عامر شعبة بضم الياء وسيصلون وقرأ الباقون بفتح الياء وسيصلون نافعهم بالرفع واحدة جلا أي قرأ نافع برفع التاء في وإن كانت واحدة فلا نصف واحدة على أنه كانت تاما فقرأ الباقون بالنصف وإن كانت واحدة فلا النصف على أنها خبر كانت أي وإن كانت الوارثة واحدة ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا قرأ شعب ابن آمر وابن كثير بفتح الصاد في يوصى في الموضعين ووافق حفص في الأخير مجملة هيرى حفص بكسر الصاد في الموضع الاول يوصي وفتحها في الموضع الثاني يوصى من بعد وصيته يوصى بها او دين غير مضار هذا الموضع الثاني الذي يفتحه حفص فقرأ باقي القراء بكسر الصاد في الموضعين في بعد وصيته يوصي بها او دين ابائكم من بعد وصيته يوصي بها او دين الغير مضار الباقون يقرؤون بكسر الصاد في الموضعين قال وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز من كسر يقرأ حمزة الكسائي بكسر الهمزة فيه وإنه في أم الكتاب في أم الكسائي في أم الكتاب بكسر الهمزة وفي لض حتى يبعث في أمها رسولا في أم الكتاب هذا في سلط الزخرف. حتى بعث في أمها رسولة هذا في سورة القصص وفي لف فلإمه الثلث فلإمه الثلث هذا الموضعان في سورة النساء بشرط أن نكون حالة الوصل أي وصل لف أم مع ما قبله لمناسبة الكسرة أو اليا قبل الهمزة أما إذا بدأنا بكلمة أم أو أمها فإننا نضم الهمزة لكل القراء لا والباقون يضمون الهمزة في الحالتين قوله وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكثر الميم فيصلا أي قرأ حمزة والكسائي بضم الهمزة في لفظ أمهات في المواضع التالية بشرط أن يكون وصلا في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم فحمزة يقرأ بكسر الهمزة والميم لأنه قال واكسر الميم فه يصله فحمزة يقرأ بضم بكسر الهمزة وبكسر الميم معا هكذا والله وأخرجكم من بطون إمهاتكم الكسا يكسر الهمزة فقط ويفتح الميم والله وأخرجكم من بطون إمهاتكم إمهاتكم بشرط أن يصلها مع ما قبلها هذا في سورة النحل أما في سورة النور أو بيوت إمهاتكم هكذا يقرأ حمزة أما الكسائي فيقرأ أو بيوت إمهاتكم هذا في سورة النور وفي سورة الزمر يخلقكم في بطون إمهاتكم هكذا يقرأ حمزة كسر الهمزة والميم والكساء يقرأ بكسر الهمزة وفتح الميم يخلقكم في بطون إمهاتكم وفي سورة النجم وا اذ انتم اجنه في بطون امهاتكم هكذا يقرا حمزه اما الكسائي فيقرا في بطون في بطون ويقرأ الباقون بضم الهمزه وفتح الميم في حالتي الوصل والابتداء لا. وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم وصلا وابتداء في كل الموضع الأربعة المذكورة قال وندخله نون مع طلاق وفوق ما يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا أي قرأ نافع بالنون في الكلمات التالية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات في سورة النساء والموضع الثاني كذلك في سورة النساء وما يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا ندخله جنات وندخله نارا هذان الموضعان في سورة النساء قراهما بالنون نافع وابن عامر والباقون يقرؤون بالياء يدخله جنات ويدخله نارا نعم قال مع طلاق أي في سورة الطلاق وندخله جنات كذلك يقرأ نافع ابن عام بن نول وندخله جنات ويقرأ غيرهما بلياء ويدخله جنات وفي سورة التغابل التي هي فوق سورة الطلاق قال وفوق ما يكفر يعني سورة التغابل التي هي فوق سورة الطلاق قرد فيها نكفر عنه سيئاته وندخله جنات يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات هكذا يقرا بالنون في نكفر وندخله نافع وابن عامر وغيرهما يقرا بالياء يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات وفي سوره الفتح ومن الله ورسوله ندخله جنات وفيها كذلك ومن نعذبه عذابا أليما. فيقرأ نافع ابن عامر بن نون في هذه الكلمات ويقرأ غيرهما بالياء في كل المواضع وهاذان هاتين اللذان اللذين كل يشدد للمكي فذان كدمحلة قرأ ابن كثير المكي بتشديد النون في كلمة هذان في قوله تعالى إن هاذان لساحران في سورة الطاهر وفي موضع في سورة الحج هذان خصمان وفي لفظ هاتين في قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على في سورة القصص وفي لفظ اللذان في سورة النساء واللذان يأتيانها من واللذين في سوره فصلت ارنا الذين اضللنا هذا معنى قول الناظم وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد المكي فذلك دمحل اي قرر ابن كثير وابو عمرو بتشديد النون في لفظ فذلك في قوله تعالى فذانك برهانان في سورة القصص، وقرأ الباقون بتخفيف النون في كل المواضع المذكورة. هذان خصمان، هذان رتاحران، إحدى بنتيهاتين، والذان يأتيانها منكم أرنا اللذين. ويلاحظ على طرح تجديل النون في الكلمات المذكورة تمد الألف قبلها ست حركات، كما نطقت به هذان اللذان. أما الكلمة التي فيها هاتين والذين ففيها ست حركات أو التوسط أربع حركات مثل حكم العين في أول سورة مريم وسورة الشورى قال وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلة وفي الكل فتحيا مغينة دل صحيحا وكثر الجمع كانشرحا على وفي محسنات كثر الصادراويا وفي الله وفي المحصنات كثر الله غير اولا وضم وضم وكثر في احل صحابو وجوه وفي احصن او في احصن النفر العلى مع الحج ضمه مدخلا خصه مدخلا خصاه, أو خصاه وسلف سلح بالنقل راشده ذلك وفي عاقره قصر ثوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملل وفي حسنه حرمي رفع وضمهم تسوى لما حقا وعما ولا ونامزت مقصر تحتها وبها شفر ورفع قليل منهم النصب كلنا وأمث يكل عن دارم تغيامون غير شهد مدنة إبغام غيّة في حلا واشمام مصار ساكن قبل دليل فأصدق زايا الشاع وارتاح أشملة وفيها وتحت الفتح كل فتتبتوا من الثبت والغير البيانة تبدلة وعن فتن قصر السلام مؤخرا وغير ألي بالرفع في حق نهشلة ونؤتيه حماه وضم في حماه وضم يدخلون وفتح الضم لحق صرا حلا وفي مريم الطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر الحلا وضم هنا كره عند براءة شهاب القرى حمزة والكسائي بضم الكاف في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هنا في سورة النساء وفي قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم في سورة التوبة هذا معنى قول الناظم وضم هنا كرا عند براءة شهاب وفي الأحقاط ثبت معقلة القراء الكفيون وابن ذكوان بضم الكف في موضوعي سورة الأحقاف في قريت تعالى حملته أم كره ووضعته كره ويقرأ الباقون حملته أم كره ووضعته كره والباقون الذين يقرأون بفتح كره في سورة الأحقاف هم أهل سما ويشام يقرأ أهل سما ويشام حملته أم كره ووضعته كره يقرأ الباقون غير حمزة والكسائي بفتح الكاف في أن ترث النساء كرها في صورة النساء وفي موضع صورة التوبة قل أنفقوا, انفقوا طوعا او كرها قل أنفقوا طوعا كرها غير حمزة والكساء قال وفي الكل فافتح يا مبينة لنا صحيحا قرأ ابن كثير وشعبة لفتح ياء مبينة المفردة هنا في سورة النساء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هكذا يقرأ ابن كثير وشعبة مبينة ويقرأ غيرهم مبينة بكسر الياء وقد ورد لفظ مبينة في ثلاث صور هنا في سورة النساء وموضع في سورة الأحزاب وموضع في سورة الطلاب قرأ المواضع كلها بفتح الياء ابن كثير شعبة مبينة وقرأ غيرهما مبينة بكسر الياء وكسر الجمع كم شرفا على قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بكسر الياء في لض مبينات الذي هو للجمع وقد أرد في الموضعين في سورة النور ولقد أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مبينات هذا الموضع الأول في سورة موضوع في سورة النور ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات هذا الموضع الأول الثاني لقد أنزلنا آيات مبينات وموضع وموضوع في سورة الطلاق رسول يتلوا عليكم آيات الله مبينات قرأ الموضوع الثلاثة بكسر الياء ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وقرأ نافع ابن كثير وابو عمرو الشابة بفتح الياء في المواضع ثلاث مبينات ويتلخص وي... من هذا أن ذن كثير وشعبه يقرأان بفتح الياء في لفظ مبينة المفرد وفي لفظ مبينات الجمع في كل مواضع وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياء في اللفظين مبينة ومبينات وقرأ نافع وابو عامر بكسر الياء مبينة الذي هو للمفرد أو المفردة وفتح الياء مبينات ال مبينات الذي هو للجمع في كل المواضيع. قال وفي محصنات يكسر الصاد راويا وفي المحصنات يكسر له غير أولى. قرأ الكسائي بكسر الصاد في لفظ محصنات المنكر ولفظ المحصنات المعرف حيثما ورداه، إلا لفظ المحصنات الأول. وذالك قال وفي المحصنات اكثر له غير أولى. في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا هذا الموضع المحصنات من النساء كل القراء يفرؤنها بفتح الصاد حتى الكساء يتفق معهم نعم واستثني الموضع الأول الذي هو والمحصنات من النساء للكساء لأن المراد به المزوجات يعني النساء المتزوجات نعم فيقرأ الكساء محصنات غير مسافحات مثلا ويقرأ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بكتر الصاد في لفظ محصنات والمحصنات حيثما جاء إلا لفظ المحصنات الأول الذي هو في بدايه الربع والمحصنات من النساء فيقراوا كباقي القراء بفتح الصاد والباقون يقرؤون بفتح الصاد في كل المواضع سواء كان اللفظ معرفا او منكرا نعم وضم وكسر في احل صحابه وزون اي قرأ حمزة الكسائي وحفص وضم الهمزة وكسر الحاء في واحل لكم ما وراء ذلك لبنيه للمجهول وقرا بفتح الهمزة والحاء واحل لكم لبنيه للمعلوم وقرا حفص بعده قال وفي احصن النفر العلى قرأ حفص وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ونافع بضم الهمزة وكسر الصاد في فإذا احصن مبنيا للمحول على أن المحصن لهن الأزواج وقرأ الباقون بفتح الهمزة والصاد فإذا أحصن مبنيا للفاعل أي أحصن فروجهن وأزواجهن قال مع الحج ضم مدخلا خصه قرأ القراء السبعة إلا نافعا بضم الميم في وندخله مدخلا كريما إن تجتمبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما بضم الميم إلا نافعا نافع يقرأ وندخلكم مدخلا كريما هنا في سورة النساء وفي سورة الحج لأنه قال مع الحج ضمه مدخلا في سورة الحج ولا يُدِخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَيَا الظَّوْلَةَ هكذا يقرأ كل القراء إلا نافع مدخلا بضم الميم من الرباع ادخل فهو يدخل مدخل والباقون يقرؤون ونافع يقرأ ندخله ولا يدخل أنهم ما دخلا يربونهم ما دخلا من الثلاث دخل يدخل مدخلا نعم ويقرأ نافع كذلك وندخلكم ما دخلا كريما بفتح الميم في سورة النساء وفي سورة الحج من الثلاث من دخل نعم فصل فصل حركه بالنقل راشده ودل قراب ابن كثير والكسائي بتحريك السين بنقل حركه الهمزه اليها وحذف الهمزه من لفظ واسال فاسال او اساله فاساله حيث ما ورد في القران الكريم بشرط ان يقترن هذا اللفظ بواو او ت نحو واسال الله من فضله ابن كثير والكسائي وسال الله من فضله فاسألوا أهل الذكر تقرا ابن كثير والكسائي فسالوا أهل الذكر وقرأ الباقون بسكون السين وابقاء الهمزة وحركاتها هكذا واسالوا الله من فضله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إذا تجرد الفعل من الواو أو الفاء فإن السين تفتح لكل القراء سل بني إسرائيل سلهم أيهم بذلك زعيم قال وفي عاقدة قصر ثوى قرأ الكوفيون المرموز لهم بالثامن ثوا وهم عاصم حمزة والكسائي بقصر لظ والذين عاقدت أيمانكم بحذف الألف التي بعد العين وقرأ أهل بن المسكوت عنهم بإثبات الألف بعد العين والذين عاقدت أيمانكم ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملالة أي قرأ حمزة والكسائي بفتح الباء والخاء في لف البخل في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هكذا بفتح الباء والخاء في سورة النساء والحديد قرأ حمزة والكسائي ويأمرون الناس بالبخل وقرأ الباقون بالبخل بضم الباء وسكون الخاء في الموضوعين مثل الحزن البخل مثل الحزن والبخل مثل الحزن وهما لغتان. وفي حسنة حرمي رفع قرأ الحرميان نافع وابن كثير بلف برفع لف حسنة في قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها حسنة يضاعفها فطبع ابن كثير يقرأ وإن تك حسنة يضاعفها بتجديد العين ونافع يقرأ وإن تك حسنة يضاعفها على أن كان, كان تامة تكتفي بمرفوعها وقرأ إذا قول بالنصب وإن تك حسنة يضعفها ويقرأ ابن عامر وإن تك حسنة يضعفها بالنصب على أن كان ناقصة واسمها يعود على كلمة مثقال قوله وضمهم تثوى لما حقا وعم مثقلا قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمر بضم التاء وتخفيف السين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض هكذا يقرأ عاصم وابن كثير وابو عمرو ويقرأ نافع وابن عامر قال عنهما وعم مفقلا بفتح التاء وتجديد السين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى هكذا يقرأ نافع وابن عامر ويقرأ حمزة والكسائي لو تسوي بفتح التاء وتخفيف السين لو تسوي ضد قراءة عاصم ابن كثير وعبي عم. لا قال ولمست مقصر تحتها وبها شفا أي قرأ حمزة والكسائي بالقصر أي بحذف الألف التي بعد اللام أو لمستم النساء هنا وفي سورة المائدة من اللمس أو لمست وقرأ الباقون بإثبات الألف أو لامستم النساء من الملامسة في الموضعين ورفوا قليل منهم النصب أو النصب كلنا قرأ ابن عامر بنصب اللام في ما فعلوه إلا قليلا منهم بنصب إلا قليلا على الاستثناء وقرأ الباقون بالرفع إلا قليل منهم على أنه بدل من واو الجماعة الفاعل في ما فعلوه وأنث يكن عن دارم تغلمون غيب شهد دنا ادغام بيت في حلى قرأ حفصة بن كثير بتاء التأنيف في كأن لم تكن بينكم وبينه موده كأن لم تكن بتاء التأنيف وقرأ الباقون بها التذكير كأن لم يكن بينكم وبينه مودة لأن اسم تكن كلمة مودة مؤنث مجازي يجوز تأنيث الفعل له ويجوز تكيره تظلمون غيب شهد دلم قرى حمزة والكسائي وابن كفير بياء الغيب في قوله تعالى ولا يظلمون فتيلة. وقرأ البقولة بتاء الخطاب ولا تظلمون فتيلة. قوله إضغام بيت في خلا قرى حمزة وأبو عمر بإضغام التاف الطاء في. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة، هكذا يقرأ حمزة و أبو عمرو بإضافة تاف الطاء من باب المتجانسين الكبير، وقرأ الباقون بالإظهار بيت طائفة منهم. وإشما مصاد ساكن قبل ذلك أصدق زاين شاع ورتاح أشمله، قرأ حمزة والكسي والكسي. بإشمام الصاد الساكنة التي قبلت دال صوت الزاي بشرط أن تكون صاد ساكنة بعدها دال في نحو قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا يصدفون تصدية تصدع بما تؤمر حتى يصدر الرعاء إلى غير ذلك بالإشمام لحمزة والكسانة والبقول بالصاد الخارصة ومن أصدق من الله طيلة ومن أصدق من الله حديثا يصدفون تصدية تصدع بما تؤمر وفيها وتحت الفتح كل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدل قرأ حمزة الكسائي بالتاء والثاء والباء في فتثبتوا في سورة النساء في سورة النساء فيها موضعان في قوله تعالى فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن ألقي إليكم السلام فمن الله عليكم فتثبتوا هكذا يقرأ حمزة والكسائي في موضعين في سورة النساء فتثبتوا وفي سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا من التثبت هكذا يقرأ حمزة والكسائي وأقرأوا غيرهم فتبينوا بالبائي فتبينوا بالتاء والذاء والنون في المعضة الثلاثة من التبين فتبينوا قال وعم فتن قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشنا فرى نافع وابن عامر وحمز عم فتن بقصر السلام في الموضع الأخير ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا السَّلَمَ بحذف الألف التي بعد اللام مأخوذة من الانقياد السلام معناه الانقياد وقرأ الباقون بالأب المد لمن ألقى إليكم السلام قيل معناه من التحية وقيل من الانقياد وتقييد موضع السلام بالأخير أخرج الموضعين الأولين في وألقوا إليكم السلام ويلقوا إليكم السلام فمتفق على قراءتهما بالقصر لكل القراء وغير أولي بالرفع في حقنا شلاء أي قرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو عاصم برفع في غير أولي الضرر على أنه بدل من القاعدون وقرأ الباقولة بالنصب غير أولي الضرر على الاستثناء أو الحال قال ونؤتيه بليا في حماه أو نكتفي في هذا الدرس ونقل في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين